بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه, علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان طاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء إِذْ يُغْشَى السدرة مَا يُغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا قَضَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى افَرَأَيْتُمْ لَأَتُوَلَعُ الزَّهَا وَمَنَعَتِ الثَّانِفَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُمُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ İyittebi'ûne illâ'z-zannu ve mâ tehmelü'n-nfs, ve lakad câ'ahum mir rabbihim el-hudâ, em lil insâni mâ temennâ, وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُمُثِّ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ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 ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فَلاَ تُزَكُّوْا أَمْ شُسْكُمُ هُوَ أَعْلَمُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا را اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاى الجزاء وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْوَاهَا فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون